بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب سيغلبون في بضع سنين لله الأمر صُر اللَّه يَاصُ مََ شَ وَعَززُ رحيِيم وَعددَم الله لاَا يُخْلِف اللههُم عَدَهُ وَلَ ثَرًا الناسَّاسِ لاَا يَعلممون يعلَمونَ, يعلمون ظهِر مِنَ الحيةِ الدُّنياَا وَهُمْ عَن الَّ خِرَةِهُمْ غافِلون أَلَمْ ييتَفَكَّوفِي أَفُسِين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 129. كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 120. ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ أَبْدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بَلِ الْإِنْسَانُ فِي غَفْلَةٍ مُكَذِّبٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كافرين. يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَسَارَقُونَ فَمَنِ الْغَنِيمَةُ مِنْ عَمَلِ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِيهَا يُحْضَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَهُمْ لَأَخِرَةٌ فَأَلاَئِكَ فِي الْعَذَابِ محضرون.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 118. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من, وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات لقومه يعقلون 119. ومن آياته أن تقوم 124. إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 125. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون 126. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه 127. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 128. مَثَلًا نَّفْسٍ فَسَقِيمٍ هَلْ لَكُمْ مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَنتَ خَافُونَ كَفِيفَتَكُمْ أَمْ نُفْسُكُمْ كَذَٰلِكَ مُفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ غَلَوا من يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فيقم وجهك للدين حنفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الطيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين ويقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بِمَا لديهم فرحون وإذا لمس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا ذخن الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطوا.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 117. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء 118. سبحانه وتعالى عما يشرقون 119. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا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 مَن من كفر فعليه كفره عَمِلَ عمل صالحا فلأنفسهم يمهدوا 110. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب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 وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ فِي السَّمَاءِ فَبَدَّلْنَاهُ سَرَابًا فَأَنْزَلْنَاهُ مَطَرًا فَشَرِبُوا مِنْهُ وَبَهِجَ بِهِ الْمُسْتَسْقَىٰ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْكَافِرُونَ وَإِن كُن مِّن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ لَمُبَارِسِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 119. ولئن أرسلنا ريحا فرأه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 110. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا دبرين 111. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يمن فَهُم يمن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 فذالك كانوا يوفكون وقال الذين امطوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعترون ولقد غربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك أطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفن بك الذين لا يقيمون